ما عاد الاماني إ ن ت ص ن ل ط ا ر ف ة ا ل أ و ل ى ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة هل ي ب د أ ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة أ و يقف ساكتها و اذا لم يرد تحديده في الروايه الحديث ف ل ذ ي ض ر ق ا ل أ م ر في ساعه إ ن ه ي ب د أ ب ا ل ق ر ا ء ة ل ك ل ا ل ح و ا ل ينتظر ي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة حتى ت أ ت ي مكان ا ل أ و ل ى فلا يركع إ ل ا أ ن ت أ ت ي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة والذي يظهر أ ن ه ي ب د أ ب ا ل ق ر ا ء ة لانه يكون هناك وقت يكفي لحضور ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة مكان ا ل أ و ل ى والله أ ع ل م يقول السائل أ ح ي ا ن ا و أ ن ا في ا ل ح ا ف ل ة تقام ا ل ص ل ا ة أ و يدخل ا ل ص ل ا ة فماذا افعل والله هذا الحزب القدره كان عندك ا ل ق د ر ة أ ن تنزل من ا ل ح ا ف ل ة في أ ق ر ب مسجد وأن تصليها ا هذا ل الواجب. هذا الواجب صلاه الجماعه هذا هو الواجب عليك ان تدرك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة اما ان تعذر عليك ذلك أ و صار في م ش ق ة شديده ة ا فلا يكلف الله ن ف س ه إ ل ا وسعها الله مستعان يقول السائل هل تعلم علم التجويد ا ل ق ر آ ن واجب وهل يجب ا ل ت ل ا و ة بهذا العلم علم التجويد الذي هو يشتمل على قواعد اصطلح عليها علماء التجويد و علماء ا ل ق ر آ ن فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب الواجب أ ن يكهو الرجل أ و العبد ا ل ق ر آ ن بالمخارج ا ل ص ح ي ح ة للحروف ف ا ل ق ر آ ن يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ الذين سمعوه من شيوخهم وبهذا تواتر النقل وقال لك ان تكون ل ع ن ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م فإذا أخذ ا ل ق ر آ ن بالتلقي عن شيخ م ن ا ل م ق ر ي ن و ق ر أ ق ر ا ء ة صحيحة ب ا ل م خ ا ر ج الصحيحة و ه ن ا ك ر و ل ومكروه م ه أن ي ت ع ل م ق و ا ع د ك ر و ر ي ة و ل م ك ر و ه و ي ك يعني ليس و ا ج ب ا ع ل ه ومكروه ومكروه ومكروه ومكروه و م ر و ه ومكروه ومكروه ومكروه ومكروه ومكروه ومكروه ومكروه و م ك ر و م ك ر و م القواعد ا ل ن ظ ر ي ة التي بنيت عليها هذه ا و... ل ق ر ا ء ة والاصل أ ن الواجب يتعلق ب إ خ ر ا ج الحروف من مخارجها الصحيحه、آه. ولكن ما يتعلق ب م س أ ل ة ا ل غ ن أو الإخفاء و... وشكل م ذلك فقينا هذا من مكملات ومحسنات ا ل ق ر ا ء ة ولكنه لا يجب ل لا يجب ان, يقرأ أن أنه يجب أ ي ق ر ب فضلا أ ن ه يجب عليه أ ن يتعلمهم ولكن بلا شك هذا هو ا ل أ و ل ى حتى, حتى تكون قراءته م و ا ف ق ة ل ق ر ا ء ة ا ل أ و ل ي ن ل أ ن كانوا يقراونها بهذه القواعد إ ن م انما د و دونت بعد ذلك خوفا من أ ن ت ض ي ع ا ل ق ر ا ء ة ا ل ص ح ي ح ة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الله نعم و ا هذا شاء الله إن يقول السائل الله أ ك ب ل شيخنا لكم السداد والقبول ونشكركم شكرا جزيلا على ما تقدموه ل خ د م ة هذا الدين وصيانته يقول لو تفضلتم شيخنا علينا ب ن ص ي ح ة تتعلق ب ا ل إ خ ل ا ص في عبادتنا طلبنا للعلم لعل الله أ ن ينفع بنا اعلم ل ل ه م ا س ت يعني أ و ا ن و جزاك الله خيرا على هذا الدعاء الطيب ن س أ ل الله عز وجل أ ن يغفر ع ن ي ي لنا ما لا تعلمون ج ع ل ن ا أ ح س ن مما تظنون ويتقبل منا جميعا العمل الصالح إ ن ا ل ع ب ر ة بالقبول وهذا هذا القبول و ثمره ا ل إ خ ل ا ص ثمره ا ل إ خ ل ا ص لله تعالى أ ن يتقبل الله عملك إ ن م انما يتقبل الله م ن من يتقبل الله من المتقين وكما كان يقوله كان الزبير ا بن العوام رضي الله عنه ليكن ل أ ح د ك م خبيء من العمل الصالح ه ذ ه من أ ع ظ م ا ل آ ث ا ر التي في ن ظ ر إ ل ت ي ج ه عن ا ل ص ح ا ب ة في بيان ا ل إ خ ل ا ص أ و يعني في ا ل د ل ا ل ة على العمل الذي يكون خالصا لوجه ا ل ل يعني ليحرص أ ح د ك م أ ن يكون بعض عمله مخباا لا يعبد أحد. أ ح د ك م الخبيء من العمل الصالح لذلك اعتبر العلماء الصيام العمل الوحيد الذي يصعب أ ن يدخل فيه الرياء بل قد يستحيل ل أ ن الصيام لا يعني يصوم إ ل ا من أ خ ل ص هذا الصيام ل ل ه لان كل واحد يقدر أ ن يفطر سرا ولا يعلم به أ ح د ف إ ن أ ت م الصيام مع ق د ر ت ه على ا ل إ ف ط ا ر سرا ها فهذا يرجى أ ن يكون مخلصا في هذه ا ل ع ب ا د ة بذاتها قد يكون في عبادات أ خ ر ى ليس مخلصا فالشاهد أ ن ع ب ا د ة الصيام من أ ك ث ر العبادات التي تربي العبد على إ خ ل ا ص العمل لله ل أ ن ه يتمكن وأن طول ان يخطر دون أ ن يراه احد فمما ذ به يتربى العبد على الاخلاص وكذلك على العبد ان يستحضر عظم شان ا ل آ خ ر ه وحقاره الدنيا فلا يضيع نفسه من اجل دنيا لا قيمه لها لا تساوي عند الله جناح بعوضه كما صحى الحديث、آه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل、أو. وكما أيضا في حديث ا ل م س ت و ر ا بن شداد الذي أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا كما يجعل أ ح د ك م ان ي ا ص ب ع ه في اليم فلينظر بما ترجع هذا هو مقدار الدنيا ب ا ل ن س ب ة ل ل آ خ ر أ ن يجعل أ ح د ك م إ ص ب ع ه في اليم ا ل بحر الخضم البحر الكبير فلينظر بما ترجع ترجع إ ص ب ع ه ترجعه أي شيء ترجع و ا ب ن ق ط ة هذه ا ل ن ق ط ة هي الدنيا وهذا البحر الخضم الذي لا ن ه ا ي ة له ولا ساحل هو الاخر هذه ن ق ط ة لا ق ي م ة أ و تساوي شيئا بالنسبه لهذا البحر لا ق ي م ة له ا شيء ف ك ذ ا الدنيا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ خ ر ه ل ا من أ ب ل غ ا ل أ م ث ل ة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ح ق ي ق ة الدنيا و ح ق ي ق ة ا ل آ خ ر ة فان كانت الدنيا بهذه ا ل م ث ا ب ة لماذا يهلك العبد نفسه في طلبها وفي السعي إ ل ي ه ا الذين يهلكون أ ن ف س ه م في طلب الملك والسلطه وما شكل ذلك ويضحون بانفسهم من أ ج ل هذه ا ل س ل ط ة ا ل ز ا ئ ف ة التي لا ق ي م ة له ا بل هي أ م ا ن ه ويوم ا ل ق ي ا م ة ح ص ر ة و ن د ا م ة يعني لا يسعى إلى السلطان أو الى س ل ل ط ا ن أو إ طلب السلطان وطلب ا ل ر ئ ا س ة في الدنيا إ ل ا من ضعف إ ي م ا ن ه ضعفا شديدا لانه يطلب شيئا لا ق ي م ة له بل على العكس قد يكون ح ص ر ة عليه وندام يوم ا ل ق ي ا م أ ن يتولى أ م ا ن ة أ م من البشر ملايين ي س أ ل عنهم يوم القيامه واذ به يضيع هذه ا يضي ل ا م ا ن ة ومن أ ج ل أ ن يرضي ا ل أ ط ر ا ف ك ل ه فوضع نفسه في موقف يعني لا يحمد ولا يحسد عليه فلذلك الذين يطلبون الدنيا ويسعون إ ل ي ه ا ويطلبون ا ل ر ئ ا س ة والسلطان و م شكل ذلك هم من أ ب ع د الناس عن ا ل إ خ ل ا ص وعن م ع ر ف ة قدر ا ل آ خ ر ة وقدر الدنيا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الاماره إ كما في حديث ا ب ي موسى الاشعري、آه. فقال ان لا نولي هذا الامر احدا طلبه او حرص عليه وهذا الحديث وغيره ح ج ة على هؤلاء الذين يجيزون هذه الطرق ا ل م ح د ث ة ا ل م أ خ و ذ ه عن الكفار في توليه ة الحاكم ما إ ن الحاكم في ا ل إ س ل ا م ع ن م ا يولى عن طريق العهد أ ن يعهد إ ل ي ه الحاكم السابق كما عهد أ ب و بكر إ ل ى عمر أ و عن طريق اختيار أ ه ل الحل والعقد من العلماء و ا ل ق ا د ة والوجهاء يختارون أفضلهم الذي يستحق يولى أن أفضلهم ل ق ي ا د ة شؤون البلاد ولا يكون بسعي منه ولا طلب إ ل ى هذا ا ل أ م ر كما يحدث من هؤلاء وللاسف يقحمون هذا في ا ل إ س ل ا م هذا ليس من ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م فالشاهد أ ن طلاب الدنيا هؤلاء ليسوا من ا ل إ خ ل ا ص في شيء وهذا التصارع والتهالك على طلب ا ل س ل ط ة والدنيا أ ك ب ر دليل على ضعف ا ل إ ي م ا ن وضعف الاخلاص عندهم الذي يكاد أ ن ينمحي بالكليه فعلينا أ ن ندرك حقاره هذه الدنيا و أ ن ندرك عظم ا ل آ خ ر ة فالنبي ا صلى ل ل ه عليه وسلم كما بينا في خ ط ب ا ل ت ر ج م ة ا ل م ا ض ي ة في جهاده في م ك ة ظل ث ل ا ث ة عشر عاما يجاهد في م ك ة لتقرير التوحيد و ل ا ع ل ا ء ك ل م ة الله وللنهي عن الشرك و ا ل و ث ن ي ة والخرافات لنصره أ ص ل هذا الدين التوحيد من ليس أجل, من أجل الديمقراطية ومن أجل يجاهد ينصر حزبه من ومن أن وينسب كل هذا الوراء إ ل ى الاسلام زور القتال ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في م ك ة إ م ا ر ة ولا س ل ط ة ولا سعى إ ل ي ه ا إ ن م ا سعى ل ا ق ا م ة ا ل د و ل ة ع م في المدينه ل ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ليس ب أ ن يتبع سبل الكفار كي يصل إ ل ي ه إ ل ى أ ق ا م ة ا ل د و ل ة الدولة يعني الدولة لا تقام أبدا أبدا عن طريق سبل ابتدعها الكفار من د ي م ق ر ا ط ي ة ومظاهرات و ت ف ش ي ر ا ت أ... وطرق الثوار في اوروبا لا يعرفها المسلمون و ش ب ا ئ ه م الخوارج ولذلك قلنا اخوانا ل المسلمون خوارج بلا شك خوارج خوارج كانوا شكلهم في ذلك وفيهم من البلاء ما يعلمون من الله و و ص و م م ا س و ن ي ة أ خ ذ و ا ا ل م ا س و ن ي ة عن ج م ا ل دينك ا ف غ ا ن ي كما بينت هذا بالتفصيل في كتاب كشف ا ل ع ل ا ق ة ا ل م ر ي ب ة ما بين ا ل إ خ و ا ن و ا ل ش ي ع ة ف ه ؤ ل ا لا ينبغي أ ب د ا أ ن تنسب أ ع م ا ل ه م هذه ا ل إ س ل ا م ولا أ ن يعتبروا منهجنا الذين يجاهدون في م ص ر ه ا ل إ س ل ا م ل ن ه م يجاهدون في م ص ر ه الحزب وغرروا بالشباب وغرروا بالمسلمين ل ل أ س ف وخدعوه بشعارات ك ا ذ ب ة لا ح ق ي ق ة ترى على ارض ل أ الواقع هم دعاه ح ز ب ي ة ل ي س دعاه اسلام هذا ينبغي ان يعرف طلاب دنيا إ ل ا من رحم الله وطبعا الموضوع أن لا يحتمل و التفصيل أ ك ث ر من ذلك قد تكلمنا هذا كثيرا في ع د ة دروس و خ ط ب ا بينت فساد منهج المسلمين ن ل في ع د ة كتب لي لمن أ ح ب أ ن يرجع إ ل ي ه ا ويعرف ح ق ي ق ة هذا الحزب الذي ما يوجد ا ل آ ن أ ض ر منه على ا ل إ س ل ا م والمسلمين يقول العلمانيون أ ض ر على الاسلام إ س ل م إخوان أشد على وهم علمانيون انهم يقررون متاهب ا ل ع ل م ا ن ي ة على ا د ا ا ل إ س ل ا م يقولون ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة الاسلام و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة الاسلام ويرفعون شعارات ا ل م ا س و ن ي ة على نار م الاسلام ا س و ن ي ة فيلبسون المذاهب ا ل ف ا س د ة التي تدعى الكفار لباس الاسلام الديمقراطية الاشتراكية الماسونية و ي ت أ خ و ن مع الرافض الذين يكفرون أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون هؤلاء دعاه لنصره هذا الدين لما هم يكيدون لهذا الدين خ ا ص ة الرؤوس منه م فلسلا يكف شرهم على المسلمين وكم أ ف س ا د ه م أ في س ا د ف ا ل أ ر ض وكم اهضروا من الدماء فلسلا يكف شرهم عن المسلمين و أ ن يطهر البلاد منهم و أ ن ي ص ب ح أ ح و ا ل و ل ا د أ م ر المسلمين و أ ن يرزقهم البطانه ا ل ص ا ل ح ة التي تعينهم على إ ق ا م ة شرع الله حقا وصدقا لن يخشر على أ ب د ا على أ ي د ي الاخوان أ ب د ا وابعد ن ا خ ل شرع الله ما تمكنوا من د و ل ة إ ل ا ورسخوا فيها مبادئ ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ا ل م ا س و ن ي ة باسم الإسلام وحاربوا التوحيد وحموا الشرك ومعاقل الشرك وادخروا الروافد واعطوهم الحمايه هذا م ش م ل م ن أ ش ر ا ه ا ل م س ل م ي ن فنعوذ بالله من ش ر ي و مهم ك ر ي م السيئ صلى الله على محمد وعلى آ ل ه و ص ح ا ب ه وسلم